قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسهوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني الكشمي قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا عمر بن أبي عمر مولى المطلب عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد صحاب صغير رضي الله تعالى عنه من الذي مجه رسول الله في وجهه ماء محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه هذه التي عقلها من النبي عليه الصلاة والسلام قال عقلت مجهة مجه رسول الله في وجهه هذا من باب الملاطفة مع الصبيان ومن باب الرحمة بهم ومداعبتهم عن محمود بن لبيذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء يقول الله لهم يومجاز يجاز العبادة بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا وانظروا هل تجدون عندهم جزاء هذا حديث عظيم ومخيف جدا ففي تحذير الشديد الأكيد من الرياء وأنه شرك ولا شك في ذلك ولكنه شرك أصغر هذا هو الأصل الأصيل فيه أنه شرك أصغر إن إذا كان من الباب المتقدم فيكون في من الأكبر كالذي ينفئ أمانه لياء الناس ولا يؤمنوا بالله اليوم الآخر فهو لا أعمالهم تمحضة للعباد وليس لله فيها شيء كل أعمال المنافقين تمحضة للعباد فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله أما من كان عمله في الأصل لله سبحانه وتعالى لكن أحب أن يثنى عليه وأحب كذا إلى آخر ذلك من هذه الأشياء لكن هذه العمال لله ولكن يحب معها شيء آخر فهذا يخشى عليه أو لم يبلغ به المبلغ الأول أنها تتمحض من الخلق تماما فهذا يخشى عليه من الشرك الأكبر أنه يصلي لأجل هلان ما يصلي لله يحج من أجل زيد وعبيد ما يحج لله أصلا وإنما يريد أنه لان يعلم أنه حج وليس هناك ثم ذرة في عمله لله سبحانه وتعالى هذا يفعال المنافقين وليس معامل المسلمين فالمسلم يقع منه هذا الشر الذي هو الشرق الأصر ربما يقع منه ولكن أعماله في أصلها لله سبحانه وتعالى وربما تقوم بعض الأجزاء من الأعمال يريد بها كذا بعض أجزاء أعماله وإنه أصل أعماله لله سبحانه وتعالى أما المنافق فتمحضت كل أعمالهم لغير الله سبحانه وتعالى ولا يريدون الله والدار الآخرة ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فهؤلاء لا ينتفعون بشيء من أعمالهم حتى المسلم إذا رأى في عمله فإنه لا ينتفع بهذا العمل والحديث يحسنه المحقق رحمه الله يحسنه المحقق هذا الحديث الذي ذكره قال حديث قوي بشاهده وهو مشهور ونظيره أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركه وشركه فهذا الحديث إن لم يثبت فيغني عن هذا لكن الحديث كما سمعته يظن محقق التفسير أنه قوي بشواهده وفيه التحذير من الشرك الخفي المسمى الان اصغر او يسمى بالرياء المسمى بالرياء هذا هو شرك الخفي قال رحمه الله اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن ابي توبه قال اخبرنا ابو طاهر محمد بن احمد الحارث قال اخبرنا ابو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن محمود قال اخبرنا ابراهيم ابن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله مبارك عن حيوة ابن شريح قال أخبرنا الوليد ابن أبي الوليد أبو عثمان المدائني أن عقبة ابن مسلم حدثه أن شفيا الأصمحية حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا قال أبو هريرة فذنوت منه حتى قعدتوا بين يديه وهو يخجث الناس فلما سكت فإذا برجل قد اجتمع عليه الناس هذا زمن أولئك الصالحين يحبون العلماء ونزون العلماء عليهم فإذا نزل عالم عليهم اجتمعوا عليه وتداعوا أن عالما من العلماء نزل في تلق القرية كل واحد يخبر الآخر ويتداعون ليسلمون هذا الحدث العظيم نزول العلماء في براهم أما الآن ربما ينزل العلماء الكبار ولا يلتفل إليهم إلا من رحم الله وربما ينزل صعلوك من الصعاليك ويحصل ما يحصل من الاجتماعات الكبيرة الضخمة من أجل فلان وفلان فالأحوال اختلفت الأحوال اختلفت صلى الله العافية والسلامة قال فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا قال أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلأ قلت أنشدك الله أنشدك الله فمنه من قال لفظ الجلال منصوب نزع الخافض أنشدك بالله فنزع الخافض فنصم لفظ الجلال فقيل أنشدك الله وهذا هو المشهور على انشدك الله بحق ايش نو ايش عندك يا لما حدثني لم بحق لما حدثني انشدك الله بحق لما حدثني الا حدثني ولما تأتي بعد او لما انشدك الله بحق لما حدثني فهو تضمن معنى النفي فلذلك جئ بلما أنشدك الله بحق لما حدثني أي إلا حدثني وهذا تعرض له صاحب الموصل وصل القلاب أن لما تأتي بعد أنشدوا وتكون بمعنى إلا أيضا من الموابع التي تكون فيها بمعنى إلا كان يقول ما أسألك إلا التحديث وما أريد منك إلا هذا الأمر فهو مضمن معنى النفي على هذا الخلام أنشذك الله مثبتك ومضمن معنى النفي ولما لا تكون بمعنى إلا, إلا بعد النفي وهذا كلام مثبت كما تراه لكنه مضمن معنى النفي قلت أنشذك الله بحق لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد إن الله إذا كان يوم القيامة كان تام هنا إذا حدث يوم القيامة حصل يوم القيامة إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم والنزول ثابت هذا حديث لم يثبت لكن النزول ثابت للناس سبحانه وتعاله إن أدل أخرى وكل أمة جاثة فأول ما يدعو به رجل اول ما من يدعو به فاول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ الا اعلمك ما أنزلت على رسولي فقال بنا يا رب قال فبما دعمت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل واناء النهار هذه ظروف فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك ويتم صاحب المال هذا السند لم يثبت هذا الحديث بهذا السند لم يثبت هو ثابت من غير هذا الطريق أما هذه الطريق من فيها الونيد هذا ابن أبن الونيد هو ضعيم الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائن لي الحديث لكن الحديث ثاب من غير هذا الطريقة قال قال كنت أقوم به أناء الليل وأناء النهار فيقول الله كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال هلان القارئ فقد قيل ذلك ويؤت بصاحب المال فيقول الله له لم تعلم لم عليك حتى لم أدعك تحتاجنا احد قال بل يا رب انا فما عملت فيما اتيتك قال كنت أصل رحمان وتصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملائكه كذبت ويقول الله تعالى بل اردت ان يقال هنان جواد فقد قيل ذلك ويؤتى من قتل في سبيل الله فيقول انه فبماذا قتلت او فبماذا قتلت باي شيء قتلت هل في سبيل الله فيا تبين ما عندي ان فبماذا فبماذا الذي يظهر لك عندها أضرب ففي ماذا قتلته فيتكون المهم الألف محدوفة في الأصل ففي ماذا قتلته إذا أريد به ماء استفامية والذي موصول بعدها وإن أريد القل ففيما ففي ماذا قتلته ففي ماذا قتلته صواب للمني أنا عندي ففي ماذا قتلته يعني تكون البس بمية فبسبب ماذا قتلته يسرح أيضا فيقول له فبماذا قتلته أي بسبب ماذا قتلت. فيقول يا رب أمرت بالجهاد في سبيلك وقاتلته حتى قتلته بهذا العمر فيقول الله تذبت وتقول الملائكة تذبت ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال هنا جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي على رقبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر به من نار يوم القيامة صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كما سمعت بهذا السند لم يثمن ومثل هو ثابت من طرق أخرى أما بهذا وفي بعض عند عندما جاء أن أبا هريرة كان كلما حدث بشيء فقراته نشغة أي أنه ألقي في الأرض لشدة هذه الألفاظ أو لشدة هذا الحديث الذي فيه قدم هؤلاء أعمالا عظيمة وأعمالا محبوبة لله سبحانه وتعالى ولكن ما أخلص فيها فلا شك أنه حديث عظيم فما حال هذا الحديث بهذا السنة ومقدار من فيه الوليد بن ابن وليد أبو عثمان وهو ولي الحديث ما ينحاهم فعن هذا الحديث ثابت ما قال رحمه الله قوله تعالى ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أقلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير هذه جنة عظيمة مرتبعها والمطر انزل عليها وجنة مباركة جعل الله فيها بركة لصاحبها فإن لم يكن ثم مطر غزير يصيبها فلا تعدم الطل فلا تعدم الطل فهي جنة مباركة على جميع الأحوال لا تمحل هذه الجنة لا يصابها محل أبدا فإن يكن ثم مطر ينزل عليها غزير فلا تعدم الطل ينزل رش عليها ينزل عليها رش فيسقيها ذلك الرش فهذه لا تمحل البتة وهكذا المؤمن وهكذا الصالح أعماله عند الله سبحانه وتعالى يجعل له بركة فيها على جميع أحواله المؤمن أعماله الصالحة فيها بركة وكل بحسبه وكل بحسبه في أعماله وهذه الجنة المشبهة بها كما ترى كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين عند نزول المطر الغزير بها استفيد صاحبها وربها خيرا كثيرا منها فإن لم يصبها هذا المطر الذي تأتي معه ضعفين أو تؤتي معه ضعفين فيصبها الوطل هذا يصيبها الطل ولا يعدم صاحبها الخير وهكذا المؤمن لا يعدم الخير من الله أبدا لا يعدم الخير ما دام أنه كما قال الله ومثل الذين ينفقون أمواله ابتغاء مرضات الله بهذا القيد فلا يعدموا الخير البتة فهم على خير في جميع حوالهم ما داموا مخلصين لله سبحانه وتعالى كهذه الجنة التي لا يعدم صاحبها الخير فهذا مثل عظيم قال رحمه الله قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاك الله هذا كلهم من باب التهيك على النفقة من باب الحك على بدل المال في سبيل الله سبحانه وتعالى انظروا إلى الثمار العظيم التي يحصل عليها المنفقون في سبيل الله الآية الأولى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وهذه الآية مثل ومثل الذين ينفقون أموالهم فغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة تلك مثل حبة وهذه مثل جنة بربوه أي بمكان مرتفع قال رحمه الله أي طلب رضا الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وهذا مفعل عجله أي ينفق المال طلبا لرضوان الله سبحانه وتعالى أي طلب رض الله تعالى وتثميتاً من أنفسهم قال قتاد احتساباً هذا, تحفظ هذا المعنى الأول وتثميتاً من أنفسهم قال قتاد احتساباً معنى تثميتاً احتساباً من أنفسهم قال قول وتثميتاً من أنفسهم قال قتادته احتساباً هو لا يثمر العمل إلا بهذا القبيل جميع الأجلة التي يستفيد أو جميع الأعمال التي يستفيد منها صاحبها مقيدة بهذا القيد ومنوط بهذا الأمر العظيم الاحتساب سواء ما أطلق منها أو ما قيده فما أطلق يحمل على ما قيد سواء ما أطلق منها منه ما قيده محمول على هذا من صام رمضان إيمانا من قام ليلة الغدر إيمانة هذه مقيدة وهناك أدلة ربما أطلقت فيها الأجور وهي مقيدة بهذا الاحتساب وبهذه النية الصالحة قال قتالته احتسابا وقال الشعبي والكلبي تصديقا من أنفسهم هذا معنى آخر والتصديق يلسم الاحتساب قال الشعبي والكلبي تصديقا لأنفسهم اي أن يخرجون الزكاة طيبه بها انفسهم على يقين بالثواب والتصديق على يقين بالثواب والتصديق بوعد الله وهذا لا شك أن عندهم احتساب ها هنا ها هنا لا شك عندهم احتساب لانهم عندهم يقين بالثواب وعندهم تصديق بوعد الله للبازلين في سبيله أن يخرجون الزكاة طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوا خير, أن ما أخرجوا خير لهم سكريا ما يعرض خير لهم يعلمون أن ما أخرجوا خير لهم مما تركوا أفعل به سينصبه أن ما أخرجوا خيرا سيقول لكن قال خير خبر أن ما خبر أن اسمها ما وخبرها خير والعائل المحذوف ما أخرجوه يعلمون أن ما أخرجوا خير لهم مما تركوا وقيل على يقين بإخلاف الله عليهم يو الله وعد الله حق فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يخلف خلفا عظيما على البادلين في سبيله أنت ربما تنفق شيء سيرا عشر ريال مئة ريال لصاحبها هذا القيد العظيم لحساب والإخلاص فإذا بالله سبحانه وتعالى ينميها لك ويربيها لك كما يربي أحدكم فلوة فتعظم تكون من الجبال هذه الصدقة وتجدها يوم القيامة وفي صدقة سيرة مع إخلاص فلا يحتقرن أحدكم من المعروف شيئا كما قال النساء لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليل هذا إذن لا تحتغيره وإنما الشأن هو الإخلاص هذا هو الشأن قال وقال عطاء ومجاهد يثبتون أن يضعون على تثبت يضعون أموالهم على تثبت أن يضعون قال الحسن كان الرجل إذا هم بصدقة تثبتا فإن كانت لله فإن كان لله أمضى وإن كان يخالطها شك أم سك أي تثبت فيها قبل بدلها فإن كانت لله أمضاها وإن كان يرى فيها شيء من الرياء شيء من السمع ويخالطها شيء من البلاء أحجم عن هذه الصدق وجاه نفسه حتى يخرجها خالصا لله بعد ذلك أخرها حتى يخرجها خالصا لله إن شعر من النفس أنها تريد الثناء وأنها تريد شيء من هذا البلاء فإنه يحجم ولا يبذلها لأن خالطها شيء ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فإن رأى فيها الإخلاص ما يريد أن يعلن بها وراء فيها الإخلاص فإنه يمضيها لله سبحانه وتعالى هذا أمر يخلمه سهل كما يقول بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدت عن الإخلاص فلا تظن أن الإخلاص أمر هي هو يحتاج لدعاء لله سبحانه وتعالى أن الله يوفق لهذا الأمر العظيم فإن كان لله أنضى وإن كان يخالطه شك أم وعلى هذا القول يكون التثميت بمعنى التثبت وعلى هذا القول يكون التثميت وتثميتا من أنفسهم أي تثبتا من أنفسهم يتثبتون بهذه الصدقة هل هي لله أم ليست لله فإن كانت لله أمضوها فإن كانت لغاية أمسكوها فعلى هذا المعنى الذي ذكروا عطاء ومجاهد يكون التثبيت بمعنى التثبت وعلى هذا القول يكون التثبيت بمعنى التثبت كقوله تعالى وتبت إليه اليه تبتيلا اي تبتلا فالتبتيل هنا بمعنى التبتل ويكون من باب احلال المصدر مكان المصدر يكون من باب احلال المصدر مكان المصدر هو تثبتا من انفسهم وتثبتا من انفسهم وتبتل إليه تبتلا فحل مصر محل مصر وهذا جائز وهذا جائز فعلى هذا القول الذي ذكره يكون التثميت بمعنى التثبت كما كان التبتيل في هذه الآية بمعنى التتبل أو التبتل أحسنته كما كان التبتيل في هذه الآية بمعنى التبتل فذكروا أنه هذا ما بإحلال مصر كان مصر وهذا جائز عندهم طيب هذا إن شاء الله نتفي به فما معنى وتثبيتا من أنفسهم نعم احتسابا وقيل تصديقا حسنة وقيل تثبتا فيكون التثبيت بمعنى التثبت أحسن فهل نظير أن نتفعيل بمعنى التفاعل؟ وتبتل إليه تبتينة سندة أي تبتلا وهذه الآية كمثل جنة أو التي جزء الآية هذه ما أخرى إن شاء الله إلهنا سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت استغفر فوتو بليك.